سافر زيننا سافر زيننا بلا و والي علي علي و مرت وليها شافت وليها على الثرى مغسل بدمة مغسل بدمة مغسل بدمة طال وعاين تعباس متعفر جنب المشرع وجاس الملكبا جتتهم على الرمضام وزعها بل ليت نادي بل ليت نادي يا فرسان البعث عزم يمشي عزم يمشي للبعث عزم يمشي للبعث نض يا يا علي هي المقطع بالشريعة أقوم عد المحملين تدري ما لمعود أمشي يا سي ولي وخرت اسكينة على أبوها ومدامعها تسير تسيل, تسيل دمعتها يا والي وتمسح دمو بالجروح وحينضمها العمدي صدرا فجعت وضلت تنوح ورد شمر بالصوت لها وروحا رادت تروح وزينا بتشوف وتددخل ولا يفيد الدخيل يا شمر ما ترغى والله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفيل لو ثلاث ايام ما باغت الزاد قال فزع لي هليك قال فزع لي, لي, لي هليك قالت لي عني بعاد بالأمس عندي حمولة بالأمس عندي حمولة وأصبحت مالي كفيل سافرت زينب سافرت زينب بلا والي, والي